لا تصالح ولو منحوك الذهب أترى حين أفقع عينيك ثم أثبت جوهرتين مكانهما هل ترى هي أشياء لا تشترى هي أشياء لا تشترى هي أشياء لا تشترى